صلاة القيام يدام وطمو الله تنظروا في مرطوفكم واعتذروا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من جن الصراط المستقيم صراط الذين أنت عليهم غير المقبوب عليهم لَكُمْ فِيهِ سُبْحَانٌ وَجَمَالٌ لَّوَمَسُّونَ سُبْحَانَا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَتَنَزَّلُ سَحَابٌ فِيهِ رَاقِدٌ وَمُسْتَقِرٌّ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وهاجا وأنزلنا من وَأَنزَلْنَا لنخرج به حبا ونباسا وجنات ألفافا إن يوم الحقل كان ميقاتا يوم ينفق تفصور فتأتون أسواجا وفتحت الزماء فكانت أبوابا وسهرت الجبال فكانت سرابا من يوم بزين فيها أحقابا لا يدوكون فيها بردا ولا شرابا إلا أبينا وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بها ياتنا حسابا وكل شيء أحطيه كتابا فدوحوا فلن يزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفاز الحزارة وأحنابا وكواعب أسرابا وكأسا بها قل لا يسمعون فيها لغوا ولا كتابا جزابا هُوَ الَّذِي بَيْنَ هِمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يُؤْثِرُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ أَنْ يَقُولُوا سُبْحَانَ رَبِّكُمْ إِنْ كَانُوا يَقُولُونَ ظُلْمًا فَسُبْحَانَ اللَّهِ قَدْ بَيَّنَ لَكُمْ أَنَّ اللَّهَ حَقٌّ وَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ السِّرَّ فِي يوم يوم الوضع ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رحم عالمين الرحبان الرحيم مالك يوم السبلي إياك نعبد وإياك نستعيد اجزل الصراط المستقيم صراط النبي لأن أمس غير علي المغضوم عليه ولا الظلم في حادث سرح السابقات سبق يوم ذرح الراذمه تسعوها الراذفه قلوب يوم غيره واجد ارطال طاشعه يقولون اننا موجودون للحاسره اذا خاسرة فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أساك حديث غوثا إذ ناده ربه بالواد المقدس قوا اذهب إلى فرعون إنه طبع فقل هل لك إلى أن تذكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية سبرا فكذب وعصر ثم أجذر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربهم الأعلى فأخذه الله لكان الآفرة والأولى إن في ذلك لن رسل لأن يحكى أنتم أجدوا خلقا أم السماء سَنَنَ رَفَعَتْ سَمَكَنَا فَسَوَّانَاهَا وَأَقْبَشَ لَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا بَنَانًا وَمَرْعَانًا وَالْجِذَالَنَ أَرْسَامًا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِهَائِمِكُمْ فَإِذَا يوم يتذكر إنسان ما سعى وبرفت الجحيم لمن يرى فأما من قطى وآثر الحياة الدنيا فإن الجنة هي المهوى وأما من قاف مقاب ربه ولهن لس الهوى فإن الجنة هي المهوى نسألونك عن ساعة أيال مرسالة فيما الحمد لله رحمه العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم السير إياك نأخذ وإياك نستعين اجد الصراط المستقيم صراط الذين أنهجت عليه غير المغزور عليه ونصر أو يذكر فتنفعه الذكرا أما بل الزغزى فأنت له تطدى وما عليك ألا يذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى في صحب مكرمة بطوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام ضررة قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأخذره ثم إذا كان فاليور الإنسان إلى طعام أنا طلبنا الماء طبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وملبا وقبا وزيتولا ونقلا وحدارق غلما فَمَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فإذا عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَلَا يُنظَرُونَ وَيَوْمَ يَجِيءُ الْمُنَافِقُونَ نَادُوا الَّذِينَ طاحكة مستمسرة ووجوه يوم الجد عليها غفرة ترهقها خسرة أولئك من كثرة فجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذرت وإذا الجبال سيرت وإذا البشار وإلى الأجوش تشرت وإلى البحار تشترت وإلى النقوط ذوجت وإلى الموغودة تتلت بأيجا من قتلت وإلى الصعب نشرت وإلى السماء خشطت وإلى الجنة تحرت وإلى الجنة ازلفت علم النفس فلا أقسم بالخنة الجوار الجنة والليل إذا عسعث والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول شريم بالقوة عند بالعرش مكين قطار سم أمين فما طاحبكم بمجنون ولقد رآه وما هو على الغيب بظليل وما هو بقول كيقال الرجيم فأين تذهبون إن عليهم نحافظ غير إرام إذا اتالوا على الناس يفترون وإذا كانوهم أوزنوهم يخفرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوتون ليوم عظيم يوم يقول مات لعب العالمين كما إن كتاب الهجار لفيس الجين وما أدراك ما هُم مَّرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ النَّذِيرَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ ثَنِيَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كانوا كلا إنهم الرب يومين لنحجوبون ثم إنهم لقالوا الجهيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتابا أدرار نفير منهين وما أدراك ما عليون كتاب مرطوم يشهده المقربون على الأرائي ينظرون تعرف بوجودهم نفرة نعيم تسقون من رعيق مخشوم خشامه مصر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا به يتغابسون وإذا انقلبوا إلى أهلي انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إنما أولئي لظلون وما هو فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأراهك ينظرون هل توب الكفار ما كانوا يسعلون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سُجِنَ اخْتِرَاقَ الَّذِينَ هَلُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِرِهِ مَخْضُوبًا عَلَيْهِ وَلَطَّانِ نِيلَ ارْتَسَمَ كُلُّ شَمًّا وَأَذِنَتْ لَنَا وإذا الأرض مزتت وهلقت ما فيها وتقلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك جادح إلى ربك جدحا فملاقين فأما من موثي كتابه بيمينه فسوف يحاكم حسابا يسيرا وينقلب إلى أهده وأما من موتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويقنى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظل أن لن يحور بلى إن ربه كان به فلا أقسم بالشفق والليل وَالسَّقَ وَالْقَمَرِ إِذَا انْسَجَمَ لَتَرْكَبُنَّ طَلَقًا طَلَقًا فَمَا لَهُم لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ كَذَّبُوا وَيَكذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ الذين إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْبُرُوجِ أصحاب المهدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمغفرين جهود وما نقضوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له هو السماوات والأرض والله على كل والله على كل شيء شديد إن الذين فتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يشوفوا فلهم, فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الظالحات لهم جنات تجري تحيا الأزهار ذلك الفوز الكبير إن مغش ربك لشديد إنه هو يبده ويعيد وهو الغفور الوجود ذو العرض المدين فعال مما يريد الهداء حديث الدنود فرحون وثمود فلذين والله يموت الله أكبر, الله أكبر الحمد لله يوم العالمين الرحلان الرحيم وفي يوم الزين إياك نعبد وإياك نستعين اجتنا الصراط المستقيم الصراط الذي لا نعمت غير الأخطور عليه ولا الظلم السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقبة إن كل نسل لما عليها حافظ فاليوض إن سال من خلق خلق من ماء ناسق يخرج من بين الصنب لَنَسْرِقُوا اذ فَمَا لَهُم مِّن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الرَّجْعِ الصجع ذَاتُ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ كَثِيرٌ تَفْصِيلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ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 غير المغضور على الهن ولا الظالمين سفجتنا ربك الأعمى الذي خلق فزوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعلمه ساء أحوا سنقررك فلا تنسى إلا ما شاء يقول يا ما وما يفتا ولو يذكرك من يسرا فذكر ان جعلت البطا سيذل جن يمشي ويتجنب والهجن الذي ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد اهل حمى تذكى وفجر اسمه فصلى فلتغفرون الحياة الدنيا والآخرة خيرها لقا إن هذا لفي الصدف الأولى قد في إبراهيم ونوسى الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رحم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ياكنا الحدوء ياكنا السمين اجدل الصراط المستقيم صراط الأذين أن عمد غير الأغطور عليه ولا الضوء حديث الغاتية أجوه يوما قاتعة عاملة نعطبة دخلان نارا حامية تسطامعين لذالية ليس لهم طعام إلا من ضريح لا نسل ولا يغنين جوع أجوه يوم من ناعية لسعنها راضية في جن لا تسمع فيها ناغية فيها عين جارية فيها سر مرضوعة وأشواب مرضوعة ونمارك مقصوفة وزرابي مبتوثة أفلا يعوضون إلى الإبل كيف قلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سفحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمقيطر إلا من تولى وكفر فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لك يومي الزهر إياك نأخذ وإياك نأخذ الصراط المستقيم صراط الليل أنعمت عليهم غير المغموم عليهم ولا الظالمين آمين والفجر وليالي العشر والشفر والوتر والليل لا يسر هل في ذلك قسم ألم تر كيف فعل ربك بعاد برمزات العماد التي لم يخلق بذلما في البلاد وتموت الذين جاءوا الصحر في الواد وكبعوا لأوتاد الذين طغوا في البلاد فهكتروا فيها الفساد فطب عليهم ربك سوق عذاب إن ربك لدي ورد فاما الانسان اذا ما بسلاه رفعه فاكرمه ولعنه فيقول هو في اكرما وانما اذا ما بسلاه فقدر عليه رزقه فيقول رفي اهانا كلا ان لا تفيهم اليتم ولا تحا وتأكلون الثورة أكماً لأماً وتحبون المال حسماً جماً كلا إذا نكت الأرض تكاً نكاً وجاء ربك والملك خفاً خفاً وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأذن يقول يا ليس لي قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوتق وداقه أحد يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في غذابي وادخلي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 أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عيني ولسانا وجفتني وهديناه النجدين فلقتها من عقبه وما أدراك من عقبه فاذكر خبه أو إطعام في يوم في مسغبه يتيما دا مقربه أو مثينا مجربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة أولئك أصحاب الزيمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المجهمة عليهم نار مفضلة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم السير إياك نحبد وإياك نفتعين اجدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير الموضوب عليهم ولا الظلم والنهار إذا جناها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونف وما سواها فأنهمها كشورها وتقواها قد أبلح من ذكاما وقد قاب من كسب السود لقواها إذ انبعث أشخوها فقال له رسول الله ناخت الضال وسطياها فكسبوا فعقروها فجلسل عليهم وحفظوا من ذنبهم فسواها ولا يخاف بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما قلق الزجر والمنتا إن سعي كل شتا فأما من أحطى واتقى وطلتق بالإسنا ففنيسره للنسرا وأما من بخل واتقى never met with you. وسيجنبها الأسطى الذي يرسي ما له يتسكى وما لأحد من جهومة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه أعلى ولسه فيرضى الله أكبر الله Surah <laughs> Al-Fatihah أما بنعمة ربك فحده ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وجرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإننا ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهد نسان في الناطية ناطية من كاذبة خاطئة فليدعو ناجية سنجعو تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رمضهم من كل عام سلام إن الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعِبَادِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا يَذُوقُونَ واللعن يفيض حلموري قدحا فالموري قدحا المغيرا صبحا فأشرنا منه نقعا منت وشطنا ورسل عليهم طيبا أباذي ترمي go